بسم الله الرحمن الرحيم يا والقران والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم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 وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَذَغْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا مَا مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ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 مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ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 الرَّحْمَنُ بِغُرِّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا فِي ضَلَالٍ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 وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمت تجري لمستقد لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد تغناه منازل حتى تعادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسفحون وآية لهم أن وَإِنَّا حَمَلْنَا جُرِّيَّتَهُمْ فِي الْكُلْكِ الْمَسْتُونِ وخلقنا لَهُمْ من مثله مَا يركبون نُغْرِقْهُمْ فَلَا طَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ ينقضون إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قُومُوا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْهَبُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا ا نطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيرون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون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 لا صيحة واحدة فإذاهم جميعا لدينا مخبرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغن فاكهونهم وأزواجهم, هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام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 هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعتلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون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 ومن نعمله ننكسه في الخلق أفلا وَمَا وما علمناه وَمَا وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا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 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنت قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم الإنسان أنا خلقناه من فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ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 يقول لهكم فيكون ففُبَحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ